وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي فِي السكينة في قلوب المؤمنين أزل السكينة في قلوب مع إيمانهم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 وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معقوفا أي بلغ محله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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج جشق أه فاستغلظ فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار